قُلللهِ المشرقُ وَ المورب يهدي م يش أ إ صراق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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ هُدَى النَّاسِ لِرَأْفُ الرَّحِيمِ أَن نَرَاكَ قَدْ نَبَوَّجَكَ فِي السَّمَا سَلَنُوَلِّيَ نَكَ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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لَنَllَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحيَيثُمَاكُُ فَوَلُّ بجُهَكُم شَقُرَهُ لِأََّا يَكُونَ لَِّ سِ عَلَكُمْ إِلَّا الذيينَ قَلَموا مِنهُ فَلَا تَخشَوهُ وََخشَوني وَلِئُتَِّ نِعمَتِ عَلَْكُم وَلا عََّكُم كَمَا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 وَلا نبل أن نكُ بشَئب مِ الخث والنجوع وَنقُص مِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا تندود ان الصفا والمروه من شعائر الله ثم من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما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 فِي خَلقُ السَّمواتِ وَ الأض وَختْتلَ فيِي الَّْلِ وََّهَار وَالفُلكَِِّ تَجعْر فِي البَحْرِ بِمَا يَ فَعَّْ سَوَمَا أَن زَل اللهَّهُ مِنَ السَّمِ مِن فأحيا به الأرض بعد موتها وبثت فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً إِن دَارُوا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا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 وَلَكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَانِ على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءنا ان ولا يهتدون غنسل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع الا دعاءا وندا صم بكم العمى فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِ ماَا حَرَّ مَ عَلَكُم المَيتَةَ وَدَّمَ وَلَحْمَ الْ <سؤال> الخزِر وَمَا أُهَِّ بِهِ لِغَرِ الَّ فَمَ يطَُّ غَرَ بٍَ وَلَا عَدٍ فَلَا إِثمَ الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله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 كالذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاطٍ بَعِيدٍ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 فمَنْ رُ فِي يَلَهُ مِنْ أَخْيِيهِ شَيئُ فَتِبَعُ بِالمَعرُوفِ وَأَدَاء إلَيْهِ بِإحسَد ذَلِكَ تَخْففُ ب مِ رَِّكُمْ بَرَحمَه فَمَنْ يعتَدَا بَعدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَزَابُ أَلِي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 فَمَن كَانَ مِنكُم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خير له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 فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِلتُكْمِلُ الْ العدَّةَ وَلِلتُكَبِّر اللَّهَ عَلَ مَا هَذكُمْ وَل عَكُم تَشْكرون وَإِذاَا سَأَلَكَ عبَادِي عَّ فَإِنّ قَدِي جيب دعوة الداعي اذا دعان فاستجيبوا له والؤمنوا به لعلهم يرشدون حلل لكم ليلة الصيام رفث الى نسائكم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 كلكَ حدود اللهَّهِ فَلَا تَقُرَدُهَا كَذَلِكَ يُبَّن اللَّهُ آيَاتِهِ لِ سِلَ عََّهُم يتَّقُ وَلَا تَأكُل أَمولَكُ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 ذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَنَاهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَاً مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تنتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام الثلاثه ايام من في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشرة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 وإذن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم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 حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا غَفَلَّ اللَّهُ سَرِيعُ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 ولبئس المهاد ومن الناس من يشغي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوث بالعباد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ كُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعَلِمُوا عزيز اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وقضي الأمر فإِلَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْبَنِي إِسْرَاءَ إِلَيْكَ كَمْ آتَيْنَا مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فالله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين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 هَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ لِلَّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ نَسَتْهُمُ الْبَأْسَ وَالضَّرَّ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَْألونكَ مَا ذَا فِقُود قُلم أَن فَقُْتُب مِن خَيرٍ فَلِوَالِدَْنِ وَالْأَقَُبينَ وَْيتَمَا وَالمَسكينِ وَبْنِ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 صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ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 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ يُنْفِقُونَ كَمَا يُنْفِقُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولم اعجبكم اولئك يدعون الى النار بل الله يدعو الى الجنه والمغفرة باذنه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 بِمَا كَسَبَت قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنَّ عَزَمُ الطلَاقَ فَإِ اللهَّهَ سَمعُ النعَِيم وََالْمُقَقاتُ يتَرَبَ صْنَبِأَ فُسِهَِّ سَلَ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 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان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 وَالْوَالِدَاتُ يُرضعنَ أَولادَهُ حَولَْنِ كَامِ لَْنِ لِمَن أَرَادَ أَ يُت الرَّضَاع وَعَلَ المَوْلُودِ لَ لِسطُهُ وَكِسوَتُهُ بِالمَعرُوف لَا تُكََّفُ نَفْسٌ إِلَّا ُصَهَا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 فَإِذَا بَلَوْنَا أَجَلَهُم فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَذَلَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَذِير وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ نِسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْبَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فعلَمُ أَن اللهَّهَا يَعلَمُ مَا فيِي أَن فُسِكُم فَحذَرُ وَعلَمُ أَن اللهََّ غَصُورٌ لا جناح عليكم إن قلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو ثُغْرٍ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ الْمَوْتَ ثُمَّ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 مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي رَاءَ إِلَى مَن بَعْدُ نُسَا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مَضْعَسٌ لَنَا مَلِكَدٌ قَاتِلٌ فِي سَبِيلِنَا قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَن لاَ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 لِمِين وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ مَا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ فسعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فالله يؤتي ملكه من يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّمَنِينَ لَهُ تُفِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم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 مَن يَرَى فغُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَنِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا نَاقَةٌ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ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 هَزَمُهُم بِإِزْنِ اللهَّهِ وَقَتَ لَدَوودُ جَلُ تَوَآتَهُد اللهَّهُ المُلْكَ وَالْحِكْ مَ تَوعََّمَهُ مِمَّا يشاء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 Və ənəkə ləminəl mürsələyən Sədəqə alləhul